سَوْنَ زَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَسْلُو الْقُرْآنَ اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المنذرين فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها فَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المدين اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ مِن نَّبَأِ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 عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ